ويا ولا عمي ليه ويا قلبي بد من نار حبي بد أحكي لك قلبي I'm uh my -huh. One last one. Two, one. أفضل صباً روح بكلمة يوم والتغالي وبات في اللي جرالك واللي جرالك سمتك بيني وبين روحي وصلاحتك وخصمتك داني وأول بيت صعب على روحي تطعني. أفضل حبك من غير ما أقول لك إيه اللي يا رفك لحد قلبك I love باحكي لك عن في قلبي واقول لك اللي